وشهدوا أن محمدًا عبده ورسوله سله بالهداه ودين الحق لي واره على الدين كلي ولو كلي المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدٍ وآله واصحابه وأزواجه وذريته ومن احتل بيدي لمدي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لنا إن كان تراي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لنا إن كان تر عليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت لنا إن عليم الحكيم رب الصراحي الصدري ويسر لي رب الصراحي الصدري ويسر لي أمل.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 اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ياتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا ياتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا ياتنا وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه منيب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم تبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلمت سليما كثيرا الى يوم الدين السلام عليكم جميعا ورحمه الله ايها الليل ان شاء الله مع اماتي استرى من الردود على اسئلهكم واستفساراتكم ان شاء الله والله مستعان ورقمه 57 ورقمه 57 حسب تسلسلي ارقام الاشرطه المتعلقه بالدرس شاء الله بسم الله نبدا على بركه الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه السؤال يقول يا شيخنا بعض بعضنا يرى بعض المناكر في الشارع وفي المدرسة فما هو أسلوب تغيير هذه المناكر التي تكون في الشارع والتي تكون في المدارسة حاول لده العود يعرف الحكم سوى كان مسألة حرام من عم إذن يجبر من حد من العلماء أنها حرام من عم. يفكر ملي مع الوضيه اللي يعرف الطيبين يقول لهم عندكم أنه أشبه طريقا قدون أن نردوا الناس عن شيء محالك وأحكي لكم قصة ساعد في ذلك واحد قالوا الحسن من علي رضي الله عنه والحسين والد تفاقمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم قال تنهارتهم قطروا معاه كيف يقولوا حد من تلميره إنه هو الواحد يتوضع وضوء ما هو صالح لا خرمز يلقى فعل هذا ويصبه ما يا إله ويبدشي ما ما ونافع فكر الراجل هذا مع تلميدي قالوا وعندك أننا الراشل شو ها سمعه يبان الله ما هو من ثم عقب بعد اتفق رأيه قالوا له وانا وانت نعدلونا مختلفين فلو ونشيخوه علينا ندرسوه بالشورية كان نسمعوه الحق وردوه عن المنقى ما نفقه عنينا ولا قيم نصدق اللي مرافع جابوا جاي منافقين ولحقوه في اعقاب له وكين يقولوا تقريبا قاعدوا حلال هذنين وقالوا قلت لك السلام عليكم اختاروا كان هذا ولا كنا مدعي على وضوها زي الملوخه واذا ما هو كذب يا الانسان سكن سجنه لو سوى عملي سان معشب دائما بعمله إلا قليلا قالوا كنا نعد على وضوها زي الملوخه ونختاروك يخلي كنا تحكم بيناتنا تقول انه اين يشبهه بارك الله اللي قاع انه عاد شيخ قاع وأنه لا يعود من الشيخ ولا هي بيناتهم جميل. جهاني عن وضوه عاد يخرص آه. عاد الواحدون يقسل أيديه ويتمضمض ويستنشق ويستنزر وتريقص ولكنهم يعدل شمن وضوه ويتمرم عليه وقلوا شوف شوف هزين وضوه هنا والله وضوه هو خرص هو الوضوه زين يترفت على صاحبه له وضو زين وتم الله يخرص له, له زين زين زين زين آه. آه. آه. يعني انطوال عليه هذا قال لهم قلت لكم حانوني نقول لكم ثم أقولوكم زين وأنا أقول ما كتلت والله أنا ما كتلت والله ما كتلت والله معناها الطريقة كاملة لا يتقرب به القلوب إلى الله تعالى أشبه نعتر أنك ما حتى إلا أنت عندك كتاب كتاب وهو عالم مثلا حتى إلا عاد عالم ترأي في لعني عدد شي ما هو طيب شي تواسق أقراو كتاب يتكلم على ذاك المكان كي صلاته ما هي بارزينة أقراو كتاب يتعلق مصلة الطيبة اللي صالحة وقول له السيد الفقيه أيها الأخوة الكتابي بعدين وحدين قالوا الكتاب صحيح ونختارك يخليك لي تقراه وتبين لي تبين لي اللي فيه من مش ما وصالح وتقراه وتشرحه لي وتوضح لي معناه وتقول لي اللي فيه مش خاسر إن تقول هذا وبيعلم شيخهم عدو عالم ضر يقراو كتاب ودارك تم ودارك ما صدروا وتم اللي خرس زي يا اللي يقوت هام وهو أهم الشجر وتم اللي خرس يخرس يعجب قام يفهم الكتاب ين يعرف انه هو كذاب وفاصل الكتاب انت عارن كتاب يصحونه وانت الدور صحح هو راسو على الكتاب خذ به بطريقة متكئة كان يسمع الحق هذا نوع من السياسة ما يبغى حد منكم يبقى عنه ونيتعدى السياسة اللي معناها السوسه أرعى على السنة يكون مدروسكم لا تفرقوا حد يدرسها لا شي متحدد ما بكاه ولا ثبأ ولا بعرسو اني كام يستقيم على الحق تو والله ما في واحد يسمع نعرف لكم مرة نحكي عليكم مثال ثاني قد تركبت معه ولا تقصي ولا شيء له موليه ولا نسألنا الله يلهمنا التقوى وداير داير شيء من لهو يجنن لا دير بانط من طن يتحس وقافل عليه المريئة لعله رجاء يزجد شيء وفتحت الدفة معني السابع الصوت وأنا عجلان جاي موعد فتحت الدفة وركبت معنا اللي نركب له هو نفس استندرته ما هو قاعة وتستندر بطه نبهت وقلت له قلت له خفض عنه هذا ما قديت نقول له قفره لأن قفره تفجع قلت له خفض عنه ذا شوي ندور قاع انجيسوا كانوا قاع قاد هو يتخفض مملي شوي قلت له خفض قال لي كيفاش ينخفضوا شنيه انا قال لي شكلك نعاكم يا هو لي هو قاع استاندار قاع هو بذلك غريب عالم ينصاد خلوا خلوا الظح انا يلا انقرب لكم به المعنى يكتفهموك انا كامل هو يا امنادم ما فيه ضوء قاع يلي عرفتونه قلتوا قالي انا شكلك نعرفوا ذاكل نوع خليني منه إنه ناتو بيني معاك ماين دارف داك ونطلع عاد متخلص ما هو بين معك، معاك عرفتنه ما فيه الله ما فيه كوبة قاعد يتخمن، منه سكت عنه تو خليتو أنا غيرت وقلت له دا وسمعت له وقال إنه قاع يعرف شكلي ولا تكون نحنين يحكم ملان قام زمزن بتفسي تب، إنه نجيبه ملان الحكمه من البوليس وهو أهره قاع بلا تواقت إنه نجيبتو هو أم مجر يجو إنهم وقفوا ، وجدوا خرصوية الوطة ما عنده خط قال ليه ونقس جاء وقال لي عيني عشرة متخمة قلت ليه وانا يعطاني ملانا نداري لي الموس على رقبته يا الله تنهد حيا لياك نقرر الكتلة من تلقس من هو ماشي به البوليس لا يفتش وربما لا يلوه منوه عدل المشكلة قمت على هرهم وجيتهم قلت له هو سابق مثلا بعد معهم قلت له ها عندك ان ينحاونك في البوليس قال لي والله Vallahi, vallahi. Gittra och jag känner att